126. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يتعلم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 لِيغِم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما قورا ومن لم يؤمن 121. ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا 122. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا طَلَقْتُمْ إِنَّا مَغَانِمُ لَتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّا تَتَّبِعُونَا